فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار هل باسي مرتبي دوامبين باسي الغراءة على الشيخ قلتنا خالي شارملا لو فرعاني كباسي الوقت فرع اختلف في صحة سماع من ينسخ أو اسماعه فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيلي علماء حديث جوازيا هيا لشي لويكا أجر كسيك لكاتي حديث أبي سيد شيخ كاتي إملاء كات إملاء حديث خونتة واو كأبي سيد ليو لكاتي بيسنكايا مشغول ببنسخة نسختها مثلا حديث با أم نسخي نسخه هي خيدانه لبر نسخك ك اغريت و بلان اغا شله حديثه شيخه اني يعني هاد شيخ نسخي نسخه هي كترا في صحة سماع للراوي سماع الراي من ينسخو يعني الكتابة يعني يكتب وقت الإملاء في صحة سماع من ينسخ الكتاب ما ينسخ او اسماعه جاي سماع بيضبط التلميذ يا اسماع بيضبط الشيخ مثلا كسيك حديث اخناتو ولا مشايخ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 حديثك أكاد للرواية فمنع من ذلك إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي الاشتوى نابط وابن عدي واسحاق الإسرائيلي وقال أبو بكر أحمد ابن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا وابو لكاتي ك لكاتي سماع يا لكاتي اسماع درا درا ما بس في اسماع في سماع أجر السماع لسماع حاضر بو أو كاتنا الله يحدثنا ولا أخبرنا إيش كمان ناله الله, الله حضرته بو أو يكوتنه تنبيه يعني كن كان مشغولا بالنسخ عند الإملاء لكاتي إملاء ده أم مشغول بو بنسخ تنكا أقربوتي حدثنا يانوتي أخبرنا معناه وياها همي بيستوى بيأميش مشغول ببنسخة بوأوي كان فرق الجوازيق لنيوان حدثنا وأخبرنا بكات علي حضرته بيويستو علي حضرته وجوزه موسى بن هارون الحافظ بلان موسى كوري هارون علي جائزة شبكات حدثنا كشيني وكان ابن المبارك عبد الله بن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه أشينوسي وشتيش أم بصرة خوي الشيخ نوسي بو شتيش أم بصرة أخون دوا مشغول كان وقال أبو حاتم كتبت عند عارم عارم إيكي كلا رجال بخاري وهو يقرأ كتبت عند عارم وهو يقرأ وكتبت عند أمر بن مرزوق وهو يقرأ وهو يقرأ يعني كان عارم يقرأ لكن أبو حاتم رشي كتبت كنت مشغولا بالنسخ عند عالم وهو يقرأ وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ وين إملاعي أكد من نسي <تصفيق> أبو حاتم هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح صحيح ابن حبان <تصفيق> هل لاوي كوتمان اختلف في صحة سماع من ينسخ لوحة شيخ أحمد محمد شاكر هي. قوله ينسخ يعني وقت القراءة أو كما قيده بذلك ابن الصلاح وأبو إسحاق الإسرايني هو الفقيه الأصولي الشافعي وابو بكر الصبغي أحد أئمة الشافعين بخراسان وهو بكسر الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة وبالغين المعجمة ثم ياء النسبة في آخره يعني الصبغي أوه وحضر الدار قطني وهو شاب دار قطني لما اجلسك حاضر بوه فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي إسماعيل الصفار كان يملي الحديث يقرأ الحديث والدار قطني ينسخ فجلس مجلس إسماعيل مجلس إسماعيل فجلس مجلس إسماعيل مجلس إسماعيل مم. مم. أو طبيعي أو يحلبيني لبرد السواني، طبيعي جوازة، إيه حاشيبه كده، آه دياله، المهم لا يمشون هنا بثي وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار، أبو حاتم. هذا هو من شيء تعليق اجوان وقال ابو حاتم أو أوتيشي الشيخ شاكر أبو حاتم هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح حلبي أرتي أقول وهذا وهم من الشيخ شاكر رحمه الله بل هو أبو حاتم الرازي كما في تقدمة الجرح والتعديل لابنه ورواها من طريقه الخطيب في الكفاية براميكا وثمان وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي لا وحضر الدار قطني وهو شاب، وحضر الدار قطني وهو شاب، فالجلسة مجلس إسماعيل المهم مملي أو ما بس، مملئ كيا إسماعيل الصفار أو يك حد تكيخ الصفر. إسماعيل الصفار يعني حاضر يعني جلسة المهم دار قطنى كان من الجالسين ومن الحاضرين وهو شاب ودار قطنى ينسخ جزءا إلا كاتك إملاء كده دار قطنى شيء كده نسخ يعني إيش تي نسي إيش تي نسي يعني نسخ كده تريبيه ولا سيلقلك فقال له بعض الحاضرين عندك لوانيك عماد بن فانود بدار قطنى لا يصح سماعك وأنت تنسخه يعني كاتك كاتول بارك دا ارجيت نسخ كتبيك كي تخليك النقله لكتابي كيترو شيخ يش املاءك انا نابت فقال فهمي للاملاء بخلاف فهمك املاء لا توشتيك ولا منشتيك فقال له يعني دوى وكوتي املاء لا منشتيك ولا توشتيك ما بس شيء يعني انسان اجوريابي اجل وديابي ودي حي حديث بيت ما جينيها او هدان شيء يعني يقنكا يقنكا به ما أقيل حديث كبير كافية فقال له كم املى الشيخ حديثا إلى الان فسالي لك باشا شن الحديث في فقال الدارقطني 18 حديثا حديث ثم سردها كلها عن ظهر قلب باسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه فهذا الحديث يقول انه يقول انه يقول انه يعني انه ريابي قيدين نسخ انه شعر انه يعني هين بيت انه يقول انه يقول بيت يقول انه يقول بيت يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه بامشي وهاد الناس منه وتعجب الناس منه بشياء تمسر هل يوش؟ هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي سقط هي بياض هي ليس عن سقط في الكلام ولكن الكاتب يتركه عند آخر كلام هي كلام جديد الموضوع تقريباً تواطؤ، بوي باء يكلي وكلمة مجبد. نقطة إحدى أنا وجيال يتسدّير. وسيتكرر هذا للكلم كتير بدأ شنجر، شندين جر. ما ده. كلمة رستيك كلمة بوب وسيتكرر هذا. فنكتفي بما نبهنا عليه هنا قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته خزوليتي ابن كثير زاوي من وخزوليتي أبو الحجاج المزي زا يعني خزولي ابن كثير ألي مزي تغمده الله برحمته يعني خالي تعالى رحمتك يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضح بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه يعني كاتك أبو الحجاج المزي خيرعين لسري أكذ جاري وابو مشغول بشتى شئ نسي أو لا جاري خويش توزق أي خند أهم شتى شئ نسي جاري وهاي خويش توزع أيبر هر هر عجلة خويه بينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ رد جيدا بين واضح شتى شئ غلط بو رد صحيح شكل ده بحيث يتعجب القارئ من نفس شو أو أو خوتوش حساسة إتباك بلذق أي شوية بلا غلطك أنه يغلط فيما في يده وهو مستحق والشيخ ناعس وهو أنبه منه لأول يتبوع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لحاشي الله بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة نسبة إلى المزة وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. لا شو على الدوري دمشقه نزيله دمشق المزة أو نسبة أبو الحجاج المزيه والحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي اختصره الحافظ الذهبي تهذيب الكمال أو نسخها أو بشتانا أو تهذيب الكمال زوجة بشتانا تهذيب الكمال في أسماء الرجال أو طبعي طبعي تحقيق بشار في كان نص معتمدان بويا حافظ ذهبي اختصاره وكتبه كدوه في كتاب نسماه تذهيب التهذيب تهذيب التهذيب ماناه تذهيب التهذيب اش معناه تذهيب التهذيب تذهب بمعنى باعطون كدني جوان كدنو بالكدني تذهب بمعنى اشد بمعنى اذهاب يشتى بس اذهاب معني زيتر فوتان دنون دانا بلان تهذيب خوي تهذيب بلان تهذيب اشكرا چونك خوي تهذيب الكمال خلاصي الكماله كتبك هكا جوله لا علم رجال تهذيب الكمال هاتو اشكرا اختصاري الكمال تهذيب التهذيب ابن حجر تهذيب اميل تقريب التهذيب تقريب تهذيب تذهيب التهذيب اختصار أعمية هي إمام ذهبي في كتاب سماه تذيب التهذيب طبعت خلاصته للخزرجي وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلان في نحو ثلث الأصل وسماه تهذيب التهذيب طبع بحيدر آباد الدكن بالهندي ومختصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك خمس مرات بالهند المهم تقريب تهذيب تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيبش تقريب تهذيب وللحافظ ابن كثير مؤلف هذا المختصر يعني ما بس يختصار لبن حديثك شاكر شرحي كدوا ابن كثير يجعله تبي في هاي كتاب التكميل في أسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل. تكمل إيش من الله يا شوار مجلدة استهمنا. وبيسفاديلي بخن أقرأ روشك بيسم في التكمل في أسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل شوار مجلدة. شي كدوة كثير جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي. بالذهبي والميزي شد وكان شيخي حافظ ابن كثير. ولا هم يشيان تلبي بن تيمين، عملش ومجموعات ريش، مجموعة كان قشتين، الله يعطون تلبي أول، جمع فيه بين كتابي شيخي المزي والذهبي، وهما التهذيب، يعني كتابي تهذيب، لقى الميزان الاعتذار، هذا شو كوكرونتوا، وزاد عليهما جرحنا تعديه، هندي كتير يشى بزياد كده، والحافظ من كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا زاويش بواء المزي حافظ بن كثير زاوية رحمهم الله جميعا لا كتيرك على شيء قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح من العلوم الحديث وكذلك التحدث في مجلس في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع الخراءة أو كان السميع بعيدا من القارئ تماشا جاري واحد حتى نشترك دول سبيل لما جلس السماع حتى نشترك دول بون منا السامع أو كان أو كان السامع بعيد منه وشنخل ما نوى السامع أو كان السامع احسنتم. أو كان السامع بعيداً من القارئ، جريوا هاي لما جلسي سماع قسّك دندو سبي. بون من طلبة لا جل طلبة ترقساعة. أو إملاءك حديث خيرنتها شيخ طلبة لا جف طلبة ترقساعة. من من هي يعنى. وما إذا كان القارئ سريع القراءة جريوا هاي أو كسيك قرآنك ااا قراءك أكاد حديثك عند خيرنتها سريع أم فلينا كهر تصوّدك. او كان السامع بعيد من القارئية أو كسيكا قيل قارئكا كبسر الشيخ أي خواني دودا هموا أمانا وكذلك التحدث في مجلس السماع أمانا همانا يجزر ريشان نية وكو آنب يشوكا وكو نومكا وكو نسخكا هموا ني ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك أقرشت كان كمبون أقر نعاسك كمبو مثلاً، أقر نسخك كمبو أقر نسخك كمبو يعني أو مرجعتي، والله أقر صوربو وايلى عات ملهيبي، يعني اشتاكل ملهيبي، أقيل وايلى كذبي، أقيل قراءة النبى يلا إملاءة النبى أما يك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، يعني كاتكوا أو كأخوان رأي أم ليت بنسخك بقى, بقى قيديني بلام ما مرجع كمبي هر شيء اجوابه قيدينيات قيدنياته اني روايبك بلام وينبغي ان يجبر ذلك بالاجازه بعد ذلك كله اگر نسخ بو تحدثبو تحدث بو اگر بو لدرسك لكتابك حموي لا للشيخه عن طريق الاملاء ين عن طريق القراءة حميد نخوندو نان تاني بله حدثنا يا بله سمعته سمعته ين حدثنا شو كان ليك يندبستو كابو تاني بله قراءة لبعضه وإجازة لبعضه الآخر ين للباقي يو قراءة لبعضه وإجازة لكله ين قراءة قراءة لمعظمه بونمنا وإجازة لكله ين أجهش الدولة بله إجازة والله ما هو باشنه قراءته بلا قراءته يان لمعظمه وإجازة لكله يعني بحيث جبران وإصلاحي أو خلالبك لأنه هميد نبي سوى بطريقي سماع يان بطريقي قراءة وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم يعني الله لم سردمي يا ماواء حفظ كثير أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم فهو بريكاتي خوي أمثال دار قطني لمجالس دانشتون حدثت شي خوي توا هم يزاني يعني خلقيا الزاني خلقيا شي نازاني شي أخوان والبعيد من القارئ جري وهي لا قارئك وكقراءك دورا والناعس يعني خوطوة يعني خوي لكوتو. والمتحدث والمتحدث قساك لكتي قراءة والصبيان الذين لا ينضبط أمروهم ين من دعى مشغولة بين سر بعدا مل بعدا أرون دين مشغولة بن بس هلا مجلسي سقراءوا إملاء مميزة ورواية شيء درسته يمكن مع ذلك بين صار كمترنية يا ما أقولي مميزة على الراجح والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا حد شيب الله داني شهد سيدك وخذ مشغول مكاء من ولا يشتغلون بمجرد السماع خوين بهاندي اشتغلوا مشغولك انت لها ينقر انبو قراءك ينبو إملاء وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله همو يك اوي كقسابك اوي خوبي باتوى بزنخوي اوي من داره تمني مميز بيت يفهم لا يفهم لماجلسي شيء لماجلسي المجزي حسابي سماعي بكراه شيء كسخوتوها كسخوتوها وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضره الشيخ الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله وبلغني عن القاضي تقي الدين وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإن إنما سمعنا مثلهم وبلغنا عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي. أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب من دارله مجلس جاء ياريان كدوا وتيان مكن فقال لا تزجرهم يعني بيتاقة يان مكن بيتاقة يان تبعتي سمعنا مثلهم أهو تعليش مثلهم يعني كنا مثلهم يعني مش واوين إنا سمعنا مثلهم عفوا إنما فإنا إنما فإنا إنما سمعنا مثلهم بضم وقال نسيتي فإنا إنما سمعنا مثلهم ها؟ مثلهم مثلهم نابت ما سمعوا مثلهم مثلهم لا يكون مفعولا به هل سمعوا مثلهم مثلهم يسمع لا يسمع مثلهم كانوا, مثل كانوا مثلهم في السماع تيجي شو نا نك إن سمعنا مثلهم أي سمعوا مثلهم مثلهم لا يسمع فإن إنما سمعنا مثلهم يعني أما وق أوان بين بيستمان إما جر من دعو بينك أوان بيستمان, بين بيستمان. لم ندعلي ده لم جل الزدانشين لم جلسي إملاء وحديث دانشتينو بيسمع تزعبارك دا هاك كتياه بولن بضم بيت. وقد عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه حربوني شيكبي أبو بس. والله ما بكي أم بنا بس. لما تجلس دانش يبونك بزاني حدث بس شيء كوتها وقد روي عن الإمام العالمي عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه طبعا ما بوكيه كسك بزاند ك أقول حدث دانش تو ابو هرب بزاني بس شيء كات هو يعرف بس عارفه زانيت تأوله بعضهم بأنه يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التسجيل في السمع ما معناه اني ت بقيت انا جاي اغا دي بي معناه بز من وكذا قال غير واحد من الحفاظي وهروها شاندين كسيتر لحفاظ همان حديثي همان قولي عبد الرحمن كريم هديان هيا وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد مجالس حديث داعن راء لبغداد لا غير بغداد لولاتان يتر لشنان يتري مسلمان فيجتمع الفئام من الناس خوشيك لها متشندة عنش بل الالوف المؤلفة هزارها خلدها لمجلس حديث ويصعد المستملون على الاماكن المرتفعه مستملي او كسيكوا نقلي قصي كسي شيخه مثلا شيخ الله حدثني فلان ابن فلان ان شاء الله حدثني فلان ابن فلان نقله ابو اولادك بق الله يبارك فيك ازيك يا انس مكه اخوها او مكان زورنا ناخشه يعني ابو الدرجه يعني الزكرة أنا أعطي بك إنها تقول نوم الزكوت بوشيتي أبسا ما عجوانا نهاية أول ربطي كان بو دره ويزور دور ترخوشه ثانيا إزعاج كره نحن نعمل دوره وعزانيواته بشكو آنيش بخوين بغيشان هكذا شكو بزانا ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون شيخك إملاه شيء كده، شيخ ونتوا أو أي جيل بدورته، فيحدث الناس عنهم بذلك اللي أوان تنجي شيخك نابيسن، تنجي مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغة والكلام، شو كان أوان دخل دابنشيت، هزارها خل دابنشيه، هار بقص جانجر، السماعي مستملكة كذو با سماعة سابعا وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاله إبراهيم كريزيد النخاعي أعمش الله لحلقة دا إبراهيم داع نشتن أجر كسيك أشتكي نبي ستايا أيوتا رفيقك لباردان نشتو أو كليوات شيوات يعني دياري قيل لنا هو أبشر أنا هربت بصفحها من جاره قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن وجابر بن سمرة وغيرها ها وغيرها وغيرهما قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمره وغيرهما لحديث جدا كان كان دينجر اشتواه هاتوا بقول حاشكا شيخ الباني الله هو في صحيح مسلم هو عقبه قرانر في صحيح مسلم في باب الذكر المستحب حقب الوضوء ولو جابر بن سمره عليه وغيرهما اللهم اخرجه مسلم فهذا هو الأصلح للناس ام باشترا ام راي باشترا ام تيسير ام ابليس تلميذ ابيك حرف حرف كلمه كلمه شيخ كذب بس اجر الشواز الشوازع كان توزع الشوازع كان توزع الشوازع كان توزع الشوازع كان توزع فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون هاد شان يك هم ديك وتيان أبا إنسان ورعيها به هاد شيك النبي استشياخ كن الله يبيش توما وشددوا في ذلك وهو القياس تشددها القياس تؤاجد لينبو نوي حديثك مشغول بدقسوه يان بنسخوه يان بحدثك وكروه ذلك كات قال خاله كنشتك أكيم يبيش توما قياس وياك كنده يبيش توما ورعش بكاربيني لو كواب بيستوما والله الحمد لله تيسير كراوة ماذا تقول لأول حديثك وداخل بيتو تريد طريقك وشتكي طريقة هاتوا خبك وإليك كردويت يعني بونامنا دنشك يعني صوتك الدورة ناقر أو مغتفرة إن شاء الله او حديثاني كباسي كردوة وقد وقع هذا في بعض الاحاديث عن عقبة ابن عانر بحديث هكي عقبة باسكي مزان شون شون ريدعوه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الابل عقبة كوري عامر افرمي يعني لو راندني يشتر لسر بو كي استفيد تلكي اه نوري قاقل نوري جاقل يعني هالروجي نن غاغل يعني ولاخه كانو مانغا كاني اوشتركاني ام قركايا ام ديان ام لك كانت علينا رعاية الابن فجاءت نوبتي هن من مشتركان فروحتها بعشي أولئلئي و لد لإيران يقدر جيران موا وإشتراكان من جيران دوا أي رددتها إلى مأواها وما بيتها جيران موا وإشتراكان من جيران دوا لإيران يقدر حاتم بومزجود ولا في غنبري خاص الله عليه وسلم فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس جيش نور في صلى الله عليه وسلم بيزين في غنبري خاص صلى الله وسلم بفي واستع وقثوا خلقكان فأدركت من قوله لو إذا قيشنا في غبرة أفق سيكت أي فرمو صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة إيج مسلمانيك نيا دازنوش بقدر دازنوش يكي جوان بقهل قريد باشن بروات دورك عدنوش بكات بم إخلاص بخشوعه مقبل عليهما بقلبه ووجهه يعني خشوع بكاربينا إخلاص بكاربينا إلا وجبت له الجنة إلا ثبتت له الجنة يعني أوابها رشبان سببات. الله أم حديثين بيس في غمبل أم مقطع عن بيست صلى الله عليه وسلم لبرخو موتهم قال فقلت ما أجود هذه أحمد ششتيا كأمر ششنيع متيا كمكسات ششتيا كمؤممة شأدرو فازش كا الله منواموت فاذا قال قائل بين يدي كسر بردم دانشتو بوز دانشي لو هات و تيجي يقولو قبلها اجود وتي تي اواكلها فيش اما ودي او باشتر بوز و تيجي كدمجت مزين شيتا ما شامك فنظرتو فاذا عمر سالم كدم و عمر هالفيش ممي عمر قال فاذا عمر قال اني قَد رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا أَلَمْ نَنِمْ بَيْنَمَا اسْتَهْتِ؟ ليلة نوي رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قال ما منكم يعني بي بي صلى الله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ف يبلغ أو فيسبغ الوضوء وعندما يكون هناك فأي يعني دازن يرشاكي بجواني يعني اكمالي عند مكاني شوردنا كيب كان دازن يرشي كاوهالغريت ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخلوا من أيها شاء رواه مسلم پیش وی توی آواهایی بود ترکسید از نیروی جابه به جوانی و کاملی. حال بگید من بینه و می‌شوی که بازیکت آوا درگانی بهش تیبو اکرناوا له درگاه در جور و بچه در جور با. کابو اسلشیو هاتوا لانیوی مجلس که هاتوا لانیوی مجلس که هاتوا باید اما اصلا قد وقعا هذا في بعض الاحاديث عن عقبه ابن عامر وجابر ابن سمورا وغيرهما. حديثك كي يخبى زور بقوى دنيئه البابك هاكذا نتي هاكذا نتي هاكذا نتي هاكذا نتي هاكذا نتي هاكذا <تصفيق> أي طبعاً ها مثال كان لما يدققني بلام تماشي حدثك جابر كم عن جابر بن سامورا قال دخلت مع مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم جابر كورسامورا الله لا جلبهكم شن لبي غنبري خاص صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة أم أم أم رئيسي إسلام به هابع أتاوكم لنيجي عندا دعوان زخ عن خليفة درنجد يعني أم خلافة بردوهاما بردواها مع في صلى الله عليه وسلم تاوي كدعاء زخ خليفة ديت أنج أو سستمي خلافتنا مند حتى يمضي فيهم 12 عشر خليفة قال ثم تكلم اس ثم تكلم بكلام خفي خفي علي نسيك كد من نزلت شيوت نزل ببرغماتي خاص صلى الله عليه وسلم شيوت ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال في برغماتي خاص صلى الله عليه وسلم شيوت قال كله من قريش سيك اخوي النبي بتباو شي تتشيوت من أغاملون ابو وتي وتي تحرهموا لقريش يعني أو دعانزة خليفة لقريش رواه مسلم أم حديث لا ينقضي حتى يمضي فيهم مثل عشر خليفة مشتمورك يزور عجائب لسرحية لقر حديثة الأئمة من قريش الأئمة من قريش آية خليفة لقريش آية دعانزة بتاريخ الإسلامية دعانزة وشنها جعل له زيات رجاتها بل رأيك كزور معقول به أويا كان أويا هتاو يعني هتا أما توابد توابوا للدوعي دانزع خليفك ولش الحكاية علماء زور شد ألين طبعا أول لهرم ين مع يعني أمر خلافة تيغناشد حتى دواعز خلفائه دين وهاي مش عند القرشين فعشان دواء أو سستي مخلافة تيغناشد الحاشكا كان بعض الشيوخي الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون كان بعض الشيوخ الكبار العلماء قوله من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الروايه عنه يعني طلب الزور حزيكت رواياتي الليبكن فيعظم الجمع في مجالسهم جدا يعني لمجلس كان طلب الزور ابو حتى يصعب على الشيخ اسمعوا كل الحاضرين. ليه توني بس رحمي عند فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس ويسمى هذا مستمليا. دن جنا أجيهمي كسر كان دا أنا ياتشون كسر بونونة دن جك بجيان أو عليك فيهم مستملي. فإذا كان الراوي لا يسمع لا يسمع لفظ الشيخ لان لا يسمع لفظ الشيخ خوي لفظ الشيخ كناويس وسمعه من المستملي لمستمليها بيسد وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه بون الشيخ اخوي دنجي مستملي كابيسه بون من اخوي اشتغل مستملي كه شيخ باشا فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ الراوي كان دوره للشيخ كونهيبس بل ام دنجي مستملي وكان الشيخ يسمع بمش موقيده وكان الشيخ يسمع ما يمليه مست ما يمليه مستمليه فلا خوف من جواز الروايه عن الشيخ بل من اگر اگر ام خوين ديو مستملیکه گویل شیخ کابو خواندی و تربو تلمیذ کرد. تلمیذ کرد بیستی. بله، منمونه اگر مستملیکه کل گویل شیخ کیا بیستی، بله، من کاتی ای خوانده و بری وولاو بود. شیخ که لی دنبالی وولاو. شیخ که گویل نیه. الله ام حساب نی. چون که نازنیشی الله. لواچه شتر بله. بله، من اگر خواندی و شیخ که ازانی قصانم خوید دوباره Ali o rivayet hiç ki şekil yani yan bonunun ki şeyh'e gözke kitti be hani gözke kuruz sakan hoyna biseto ama mümkün yan hawa jariwa hawa nayav hawa nayav yan jariwa haya dengedeng şeklen izi shi o haya lenzik mustamleka haya nayav yan şönek haberiniz mi bu anunun şteka tegi şek haileke eleverdem al muhim her فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ أجربيستي، الشيخ لا مستملكي بيستوى، لأنه يكون من باب من باب الر... من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. ما دام أخوين توا، هرتشم، هما أخو مجلس السماع والإملاء. قل مأ أوانيك ونايبيسن، نايبيسن. بوينا بيتا كي، بوينا بيتا قراء على الشيخ. شو كأو أبسين كأخوين توش الشيخش جويلية يقصناكه توا.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 بل على الراوي أنه يب أن على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملك أبي أنا كاتي الروايات والله من المستملك بستوما الشيء يسفاد الشيء هذا الشيخ كاني بستوى كابو بشي ببنازل ببنازل وهذا القول رتجحه ابن الصلاح أما ترجيح ابن صلاحه شهر زوري أبي أنا ليد الشيخ كابي وليد لا مستملكه. وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون. نوويتي أمتى تواو؟ يمكن لأخويني بسلا شيخك أبي سفيدي. والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي شيخ أحمد محمد شقل قولي كم تواو؟ فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يروي عن الشيخ. باید نیشی بیست بیش از شیخه که ولم بو دبیر اولم مسلمیکه بیست بیتی شیخه که نیبیسه ولام خواآنده شواد ودی تلمیذ و, و, و دانش تونه او خائن بو خواآنها مخلکه. ونیا اولو شونه اگر غیری قصه شیخ دوباره کاتو، آوانی که لش شواد ودی بوي كافية ونقل في في التدريب أنه هو الذي عليه العمل لأن المستمليا يسمع الحاضرين لفظ الشيخ مستملكة شي قال كات جدع برزكانتوا أوني بالله يبشبه بكسيش بالات بدو على الشيخ واعلت كسانيكش لأن المستملي يسمع الحاضر لفظ الشيخ الذي يقوله فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ واشتكي تناليك الشيخ نيوتوا ولئن فعلا لا يردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم اقاشتكي تناليك الشيخ نيوتوا او يكسل ليوا رضي هذا النواء كابوا لبل اعمقريني لبل اما او كاتا الراوي مستمليش شر شيخك اما ان قرب مجلسه من شيخه وسمعوه وسمع المستملي يحكي غير ما قاله وهذا واضح جدا وهذا الخلاف ايضا فيما اذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسال عنها بعض الحاضرين لكن الكلمه دي عشان كلمه للشيخ ونيبيس لو عندك اسئله ترى لك فسأل عنها بعض الحاضرين فقال الأعمش كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة لأن الشنو حلقة كالزولة ومجلسك قولة أبو فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه حديثي شباسك هي واهب ني أبي سلبر فلا يسمعه من تنحى يعني من بعده. فيسأل بعضهم بعضا <تصفيق> قال ثم يرو يروونه وما سمعوه منه لا وعن حماد بن زيد انه سال رجل في مثل ذلك فقال يا ابا اسماعيل كيف قلت فقال استفهم ممن يليك حماد بن زيد <سيق> حمادي يقولون ان الرجل رجل في مثل ذلك كشف مثل ذلك فين مثل ذلك هو مثل يا هو مثل كيف هو مثل ذلك هو مثل ذلك هو مثل ذلك هو مثل ذلك هو مثل هو مثل ذلك هو مثل هو هو قال فقال استفهم من يليك او ايك لقوتها يا بسلوك او شيويتها ايامشتنا مسامحيت يا هيا وهي اشكالكت يعني يا فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين ويجوز السماع من وراء حجاب لابشت فرده ودرسته كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. بويا يروون عن أمها المؤمنين. واحتج بعضهم بحديثه حتى ينادي ابن أمي مكتوم. ابن أمي مكتوم. بيني كيرة كبانقة. وقال بعضهم عن شعبه إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه هنديك يشجع العلماء وتأنّا نقلا كذول الشعبه أجر كسيك حديثي بود باسكيد خوي نابيني ذاتك نابيني ليه والروايات فلا تروي عنه فلا شيطان قد تصور في صورته لو تشيطان يبى يقول حدثنا أخبرنا حديثك هانو فقص الشيطان ينقله. فلما مقيدة بشي مقيدة بآويك إن لم تعرف صوته، أجل صوتك يد ليك جناك الدوا. فلما أجل دقيق صوتك يد ليك جناك الدوا في يزنك جماني شيطان زين أو عندي. كسيك صوتك يا ناسيد، أزاني كفلان كسيك ساك، أو قسيك ولا يجدي. الجنا من وراء حجاب زاني وانا واخ زين كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قسيك هو احتمال شيطان يعني والله ما دعم صوتك يا ناسين كافي صوتك يا ناس كافي هذا وهذا عجيب وغريب جدا والله عجيب وغريبني براستي شو شي يعطينا ثوان اوكن فالان بو يدير شي له موضوعه تاكيدكن بمعرفه الصوت نبراتكيزانيد اوه مظيني خياتي إذا لدواي اوه هر احتمالي كشبوتو نازالي بلام هرخو ذاتك ببيني باشترى تسجيلاتي شهر جيرا ما ادرسي شه ان شاء الله اوه تمان هل سلم بابا شتاكم يقيد هذا اذا لم يميز صوته مع صوت غيره أما إذا كان يعرف صوت الشيخ ويميزه عن غيره فيزول هذا الاحتمال ويجب قبوله فيمكن أن يقاس على هذا السماع من الأشرطة والصوتيات في هذا العصر ولكن بشرط التمييز كما تقدم يعني صوت الشيخ قبيسي زالي من صوت الشيخ فلاني أتواعي لقلك لكي عبر عبره صوتك بصوتكياء بشر دليل سيد البشر يا فرع إذا حدث فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أجر حديث الشيويد وآيات الامر وآيات مك أو رجعت عن اسماعيك من فشمان لويك حديثا كم بتوجتو ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس ايش بالغيشيينا خسروا مثلا بالله لم روايه ما كان من غلطا لم روايه ما كان شي لم روايه ما كان من ابو قيد اش تيكول بس انت ما <تصفيق> الخالي عن الدليل والبرهان يعني بون من ابو من اذا المجلس هكذا نشتوا ام حدثيك الرواية انا كان بس او يقول تاني بيجيرنا، شو أنا أبي؟ بيلم بيلم شدناهم شدناهم بولني ما دم جل يانا تاني بيجيرنا. يعني حديث البقر سيود وعيناتي بقوله بود جائزني، بود جائزني روادكه، شو أنا أبي؟ لي بسأينتو بقوله بودني روادكه، شو أنا؟ أو أسمع فقوم فخص بعضه. وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا جائزني جازي نادا بيوم فإنه لا يمنع من صحة الروايات عنه ولا التفات إلى قوله وقد حدث النسائي عن الحادث ابن مسكين والحالة هذه نسائي لحالث كري مسكين روايات كدوا وشيش بوا حالث كري مسكين قبول شين قبلين شي نكدوا لما مجلس الشدة دابنشد يعني قبلين نكدوا إمام النساء دابنشد إمام النساء حديث الشليري وياك كده قصة كي شو أنا لسير عاتوا لما جلدي شو هذا لفرص دوسي وتلاوة قيل إن النساء قيل إنه يعني النساء أتا الحادث ابن مسكين نسائي جالد كان كالفليش كولا تبر عاتوا بلي حادثي كريم مسكين الشوازة كالفالي في البركرة دولة كلاه هي قوتها قلنسوا كلاه هي برزة اوها ودو اي لبانو نوكيش هيو او كشتيش نقدار او برزة كاتشي خوي عسكر كده انتبار يعني, يعني بوليس وشتي ولات حكومت او كالفالي لبركرة دولة نساعي قال, قال قيل انه اتى الحارثة ابن مسكي فزي انكره عليه يعني نيناسيه ونيناسيه منه ساعيه ويقوريه وكالفليه قبل الشيوان زكاةه وليه عليه قلنسه وقباء شاكته قمص الله يشيوك شمبره عسكرية ومانو انك اللبان سره هو وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان حارث يكوري مسكن ترساوه ان يجلق الحكمة اللي حكمة ترساوه لبرهن دي, دي رقصي كده يانشي فخاف أن يكون عينا عليه ترساوه مجاسوس بأبدوها عقاري فمنعه دعائه وكوا زاني ويتي طبعا بتعقد بلي نهيش بيتبعنا مجلس دانشتو فمنعه فكان يجيء نساءي شن هات ولا مجلسي يدانشتو حادثي كرم سكين فكان يجيء فيقع خلف الباب بدرجا يا عاتوه لبفش درجا كير كزنا زاني فيقع خلف الباب ويسمعو ولذلك ما قال حدثنا الحارث لنا سعيد لسنين سعيده نسائك حديث روايته كاد ضل حدثنا الحارث نرى حدثنا الحارث وإنما يقول قال الحارث بن المسكين قراءة عليه وانا اسمع وقد حدث النسائي عن الحارث بن المسكين والحارث هذه سنة نسائي مدارك جلوان بارو عمليش تنشتغل نسائي ده هيا ها او طلبه بان بانه بان بارد بانتر سيك بانتر اوه نسائي تماشا يسا سي حديثي جمارة نوه جمارة نوه جمارة دوانزه جمارة بيسته اوه نسائية جل نسائي چي الله ما جمارة نوه كينا وره نسائي قال الإمام النسائي رحمه الله حديثه صحيح الشيخ الباقل صحيح أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع طبعا المجلس كجنبوة منع شيكدو نابي بيت المجلس بلان كبير سيتي بويني بولا نابي رواياتكى تبستيتي هركن سيصل هركن سيكبيست لفش تIDERجش شوبي ايه سكسي لتسجيلي بسيت شيخ ولا شيء ولا بويني رواياتكى نابي بيستي صوتي بيستي عن روايتك عن روايتك بلان بزانيه ما صوتي اواه بزاني صوتي اواه اقل زاني صوتي اواه هو دلوية مثلا دعانزة حديث دعانزة على شيء قال, قال الإمام النسائي أخبرنا الحادث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وهروها لبيث مثلا لبيث قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن سلم والحارث ابن مسكين قراءه عليه وأنا اسمع واللفظ له حتى لما ذكر الروايه كان لفظه لفظك, لفظك يا حارث ابن مسكين عموما بوينيه منعك وأفت الشيخ ابو اسحاق الاسفرايني وذلك قال نا نيوتن رياضي لمكه والنار وينها اينها فرعك اه ولا توفي عادي احنا منا يابس يابس يابس شي يا خربن البرهان بريبون ما انت ضعيف او شيخي ضعيف دلسته اهه اگر اواتي دلسته لا تروهي عني او نبرهاتك شكلها مبسوط امامك لك لك أخرجت من الجروت الصيغانية تفهم يا الله الله مكة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أخال> ولم يبدي مستندا يعني ولم يظهر مستندا سوى المنع اليابس أمه ففارقك أما, ففارق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أما جرح نية أمد شيء عليه ليم روايات مكة لا أجيز لك الرهوا عني جرحنيا بس أويك عليه روايات لي وجائزنيا أو حكمة أمنعك يا بس ببيهش بالجيج الله لم روايات مكة منعك عن الروايات عنه بوشيني منعك بس أو حكمة بس لي وكذيها رواياتي درزنيا بيا أو يعني تجريحه ما تجريح نيا لا حاشك دو كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يروي عنه سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده يعني كاتك لما جلس دان شيخك أجر ما بس الشيء تواب حديثك كابيسيان ما بس تويج نبة يعني هم بو مجموعة قصاها ليش ما بس أي جنبه بعدم جليتي تواب سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده وكذلك إذا منعه من الريوات عنه حتى أتي ليش مريوات مك ما دام بيستي درسته كان قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في الريوات عني اذن النادم لمن ريواتك أو نحو ذلك وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثي حتى أتي من باشقزم أو إكبت موت باشقزم نابع لمن رواياتك. بنقال قال رجعت عن إخبارك بشي ما أنا ملويك في أو رجعت عن اعتمادي إياك بشي ما أنا ملويك ومن سقنبت وكدوا حد شيء لو أنا اعتماد ما سلتوا إياك فلا ترويه عني لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي عبرة بونيك من عيك من عيناك رابيك صادقة هو في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايات عنه لأنه لا يملك بدستنية طلمنا يلم كذل من روايات لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمعه تين واقعه كرفعه أو الراوي في. طلبو دنية شو بدنية من بيستم بيستم ترى وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الروايتي إذا كان مع إخراره بصحة روايه بلان أقوتي الروايتي صحيحه أقل نأقوتي كي أني كي دلست هذا الحديد أقوتي دلسته يعني ضعيف فلان ضعيف روايتي ورناي وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث فيما حدث يعني بون الشكهي لويك وعلى معنى ظهوري أنه أخطأ فيما روى. بل إن لو دعاه فهذا يؤثر بين بويني رواديك. ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه عن شيخك أجر بشمبوته ولا حديثك. أبي روايته نك. أو, أو يذكر روايته حتى أجر روايتي شيخكات. بل يحدثني ثم رجع عنه. حدثني بهذا الحديث ثم رجع عنه. مرة أنكره حدثني مرة ومرة أنكره مثلا هاد شيء الله يشارب ذات حالك أو يذكر غيواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر فيها من العلة القادحة أبوء ويكوا كنسي جديد دواية حديثك عن أبي سبزانة شيروه داوة وصلى الله على محمد